بسم الله الرحمن الرحيم كف يا عين صر ذكر رحمه رب عبده زكريا إذ نادى ربه بداء خفية قال رب إني وحن العظم مني واشتعل الرأس شيئا ولم أكن, ولم أكن بدعا وشكيا واني خفت الموا وكانت المرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني يا تكرين يا اننا نبشرك بال وَأَنْ كَانَ مَا رَأْسِي عَاقِرًا Varan qazanik فخرجنا قومه من حرافي فوحا الى يا يا يا خذ الكتاب بقول واتيناه الحكم صديق Şələdiyiniz üçün təşəkkürlər. anh uh niha -huh. uh -huh. uh -huh. bətdə Oh! قال كذلك قال ربك هو عليك ولينجعه علىو ايات الليل لن نسع ارحمك أخذها ألا تحذني قريا لربك تحتك سريا داينا لا تستانف فف فإن نخلتي تساقط عليك رطا وانجليا فاكلي واشربي وقلي عينا فإما ترين من البشر أحدا فأتت به قوم ها تعملوا قالوا يا مريم لقد ائت شيئا سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فأعبدون صدق الله العظيم